أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم أنف أدنى مين في لام غلب الأرض غلبهم سيغلبون تروم وهم من بعد غلبهم في بضع سنين لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم كانوا أ ش د منهم قوه و أ ث ا ر ا ل أ ر ض وعمروها أ ك ث ر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 م و س ا ع ه ا ل ن ا ب ش ر ك ك ا ا ئ ه م ف ر ي ن ويوم ت ق و م ا ل س ا ع ة ي و م ئ ذ ي ت ف ر ق و ن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 فضله إن في ذلك لآيات ذلك ل ق و م ي س م ع و ن و م ن آ ي ا ت ه ي ر ي ك م ا للعلوم ب ف ا و ط ا و ي ن ز ل من ا ل س م ا ء م ا ف ي ح ي ه الأرض بعد موتها بعد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 ضرب ل ك م مثلا من ن أ ف س ك م ه ل ل ك م م م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ك م م ن ش ر ك ا ء ف ي م ا ر ز س ل ا م فأنتم ي ه سواء, فأنتم فيه سواء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 م ب ي ن اليه ثم إ ذ ا أ ذ ا ق ه م منه ر ح م ة ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أ م أ ن ز ل ن ا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون و إ ذ ا أ ذ ق ن ا الناس ر ح م ة فرحوا بها و إ ن تصبهم س ي ئ ة بما قدمت أ ي د ي ه م إ ذ ا هم يقنطون أ و ل م يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن في ذلك لايات لقوم يؤمنون فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل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 من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ل んしゅうを ه م こ الله ي する」「こんし صدعون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 هم ي س ت ب ش ر و وإن ن ك ا ن و الله من ق ب أن ي ز ع ل ي م من ق ب ل ه ل م ن س ي ن فانظر إ ل ى آثار الله الأرض بعد موتها رحمة يحيي كيف بعد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 ا ع د الله حق المصور ا ل ج ن ء ا ل ث ا ن و ن